و بصیرت بیشتر بشنویم و فیض ببریم اجماعا سلوات خد بفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضالين شروع تلاوه از آیه 50م سوره مبارکه یوسف علیه السلام صفحه 241 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اتوني به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 قالت امرأة العزيز الآن حصى حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب وأنت ان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لامارهم بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا مِنَ الْكَيْنِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمَّا تَخَنُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخُوهُ